ويوم سنه من سياتي عما لنا م ن يهدي الله فلا مضللا و م ن يضلل فلا هاديلا و اشهدوا أ الله الله ا و ه د ا هلا شريكا ل و اشهدوا الله محمدا عبده و رسول الله يا ايها الذين آ م ن و ا ا تقولها ا ا ل حقا تقاتلوا ولا تموتننا الى وانتم مسلمون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 حياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم و ز ا ل ك م علما وحلما اليوم إن شاء الله تعالى معنا شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله التبارك وتعالى المتوفى مصطلح أهل في و رحمه إن نخبة سنة شرح حجر ثماني مئه من ه ج ر ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم و اليوم إ ن شاء الله تعالى معنا الموضوع و هذا نوع من أ ن و ا ع ا ل أ ح ا د ي ث الموضوع ة أ و ما يطلق عليها مثل ذلك عند ي ي ع م ل عند ي ي ع م ل ي ن ش ا ء ا ل ل ه ه ل ا ل ستفضل هل ض ح طيب ا ل ح م د ل ل ه ف ا ل ك ل ا م ف ن شاء ا ل ل ه ت ع ا ل ى عن ا ل م و ض و ع هذا مهم جدا ط <تصفيق> <تصفيق> <أه> يعني ب الله ا ل م س ت هل الصوت مفهوم أ م ليس م ف ه و م بارك الله فيك. نعود لكلامنا ق ل ت أ ن الحديث حول الموضوع الذي هو أ ش ر ا ل أ ن و ا ع و الذي هو يترتب على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و آ ل ه و سلم و وقد بينه الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى عندما ذكر هذا ا ل أ م ر فبعد أ ن انتهى من طرق الطعن في الراوي لما ذكرنا في المرات ا ل م ا ض ي ة عندما قال الحافظ رحمه الله ثم الطعن إ م ا أ ن يكون لكذب الراوي أ و تهمته بذلك أ و فحش غلطه أ و غفلته أ و ف ز ق ه أ و وهمه أ و مخالفته أ و جهالته أ و بدعته أ و سوء حفظه فالاول الموضوع, فالأول الموضوع طيب أ خ ي الحبيب هو عندي عليه ع ل ا م ة يعني ربما يكون هناك م ش ك ل ة في الكرت أ و في المايكه ما أ ذ ك ر فالمهم أ ن يكون الصوت مفهوم إ ن شاء الله و إ ن كان هناك بعض التشويش يعني لا يضر إ ن شاء الله طيب هل الان واضح هل احد معي هل الصوت واضح إ ذ ا لما قال الحافظ رحمه الله ف ا ل أ و ل الموضوع هنا أ ر ا د بقوله ا ل أ و ل أ ن يرجع إ ل ى كلامه السابق ويذكر أ ن المراد بقول فالاول أ و ل ل م ض و ع ف ا أ و ل الموضوع هو ما يكون سببا ل أ ب ط ع ن ي في الراوي بكذبه عندما يكون الراوي كذاب يحكم على حديثه بالوضع لذلك قالوا في تعريف هذا المصطلح عند أ ه ل الاصطلاح قالوا معناه أو تعريفه أو هو المختلق المصنوع المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي بذلك المختلق المصنوع حتى البيقوني رحمه الله ذكر هذا المسمى بقوله والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد استشهد بهذا التعريف ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى وغيره لكن هنا م س أ ل ة يجب التنبيه عليها أ ن أ ه ل العلم أ ه ل الحديث و ا ل أ ث ر نعم أ خ ي محمد بارك الله فيك هذا الذي نشرح فيه ا ل آ ن تج... نعم يعني ا ل ا خ و ة لو ما عندهم كتاب هو موجود على ا ل ل و ح ة إ ن شاء الله بارك الله فيك أ خ ر حلقه فهنا م س أ ل ة لا بد من التنبيه حولها وهو أ ن كثير من أ ه ل الحديث استنكروا على الخطابي وابن الصلاح قولهما على إ ن ه شر ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة و ا ل أ ص ل أ ن الموضوع ليس من أ ن و ا ع الحديث ل أ ن الموضوع هو من كلام ا ل ر و ي وليس من كلام النبي فلا ينسب إ ل ى الحديث ولكن اعتذر عن الشيوخ أو العلماء أو الذين قالوا ب أ ن الموضوع أ ش ر أ ن و ا ع الحديث ب أ ن ه م يطلقون هذا اللفظ بمراده ا ل أ ع م أ ي هو كل ما يتحدث به عندما يحدث الراوي بكلام يسمونه حديث إ ذ ن عند إ ط ل ا ق ه م للفظة هذا حديث موضوع يراد به أ ن هذا القول من الراوي موضوع لذلك هو اشر ا ل أ ن و ا ع وينسب دائما لمن قاله لذلك قالوا هو مختلق ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلقه وصنعه الراوي ل أ س ب ا ب ع د ة ك ث ي ر ة يمكننا أ ن نسرد بعضا منها مثلا بعضهم يريد ان يتقرب إ ل ى الله تبارك وتعالى بوضع ا ل أ ح ا د ي ث ترغيبا للناس في الخيرات أ و ترهيبا من فعل المنكرات ويعرفون ب أ ن ه م أ ه ل الصلاح والتقى والزهد وغير ذلك و ب ي ن أ ه ل العلم أ ن ه م أ ش ر و ا انواع الوضعين ا ل أ ن الناس تقبل هذه ا ل أ ح ا د ي ث يقبلون دائما هذه ا ل أ ح ا د ي ث ومنهم الذي كان مشهور أ ب و ع ص م ة نوح بن أ ب ي مريم كما قالوا عنه جمع كل شيء إ ل ا الصدق وكان كذاب و أ ي ض ا هناك ك ف ر ق ة الكرامية الذين كانوا يكذبون للنبي يظنون ك ذ ب للنبي و ن ي أ ن ه م يكذبون للنبي يختلقون ا ل أ ح ا د ي ث وينسبونها إ ل ى النبي فعندما سئلوا لماذا تفعلون ذلك قالوا نحن لا نكذب على النبي ولكن نكذب له وهذا عذر أ ش د من الذنب الذي ارتكبوا أمر آخر هناك هناك وهذا هو الفساد الذي من الوضعين أ ن ه م يريدون الوضع إ ف س ا د ا في الدين ويفسدون الدين على أ ه ل ه ويشككونهم فيه ويصدر دائما من الزنادقه المنافقين ومنهم عبدالكريم عبدالكريم بن ابي العوجا ء ومحمد بن سعيد المصلوب اشتهر بذلك ا وتكلم او ذكر ابن الجوزي في الموضوعات وغيره هذه الامور هناك ايضا يضعون ا ل أ ح ا د ي ث انتصارا للمذاهب الذي ظهر في عصور التقليد الاعمى أ ع م ى ك ن يقلدون و ا المذاهب تقليداً أ حتى اختلقوا ا ل أ ح ا د ي ث ل ن ص ر ة هذه المذاهب كل إ ن س ا ن يريد أ ن ينتصر لمذهبه يختلق حديثا فظهر أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء والبدع كالخطابيه وبعض السالمية ووضعوا ب ع ض السالمية و أ ح ا د ي ث ن ص ر ة لمذاهبهم وروي ة عن رجل كان من أ ه ل البدع رجع عن بدعته قال انظروا هذا الحديث ممن ت أ خ ذ و ن ف إ ن كنا إ ذ ا ر أ ي ن ا ر أ ي ا جعلنا له حديثا وهذه ش ه ا د ة منهم في أ ن ه م إ ذ ا ر أ ى أ ح د منهم ر أ ي ا بدون دليل اختلق له حديث ووضع له حديث وهذه ا ل أ م و ر كانت ك ث ي ر ة كما قلت في عصور التقليد ا ل أ ع م ى والتعصب المذموم وركود العلم فظهرت هذه ا ل أ م و ر هناك أ ي ض ا من ا ل أ م و ر و ا ل أ س ب ا ب ا ل د ا ع ي ة لوضع ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ر غ ب ة في التكسب والارتزاق كبعض القصاصين والوعاظ الذين يتكسبون من هذا يتكسبون بالتحدث إ ل ى الناس ببعض الوعظ أ و القصص ا ل م س ل ي ة أ و ا ل ع ج ي ب ة أ و ا ل ن ا د ر ة التي لا يعرفها الكثير فيختلقون ا ل أ ح ا د ي ث واشتهر بذلك منهم أ ب و سعيد المدائني وهناك أ ي ض ا من يضع ا ل أ ح ا د ي ث ل ل ش ه ر ة يريد أ ن يشتهر أ و يتقرب إ ل ى الخلفاء أ و غير ذلك فهناك أ س ب ا ب ك ث ي ر ة للوضع في الحديث هناك أ س ب ا ب ك ث ي ر ة للوضع أ و لاختلاق ا ل أ ح ا د ي ث و أ ه ل العلم بينوا هذه ا ل أ ح ا د ي ث أ و بينوا هذه الموضوعات ومنهم من صنف فيها كتب وحذروا في مصنفاتهم منها وجعلوه قسما مستقلا ل م ع ر ف ة ش د ة خطره ل أ ن ه من أ ش ر الانواع أ ن و ع م أشر أ ن الضعيف و إ ن كان لا ينتسب إلى ا ل ح د ي ث وهناك كلام للسراج البلقيني كما في محاسن ا ل ص ل ا ح قال إ ن ل آ ئ م ة الحديث م ل ك ة يعرفون بها الموضوع وشاهده أ ن إ ن س ا ن ا لو خدم إ ن س ا ن ا سنين وعرف ما يحب ويكره فجاء إ ن س ا ن وادعى أ ن ه يكره شيئا يعلم ذلك أ ن ه يحبه فبمجرد سماعه يبادر إ ل ى تكذيبه أ و إ ل ى تكذيب من قال إ ن ه يكرهه وهذا يتم لمن ط ا ل و ع ل ى كعبه في علم الحديث يحدث علم وهذا كان يحدث ل ل ج ه ا ب ذ ة الفحول الكبار في هذا العلم كانوا يعرفون ع ل ى الاحاديث وكانوا يعرفون الموضوعات دون ن ظ ر الى الكتب بمجرد انه ي ق ر أ عليه حديث يعرف ان كان هذا حديث او لا ويعرف طرقه ويعرف ما فيه, أو من فيه من الرواه هذا في عصور ازدهار العلم و ا ل آ ئ م ة الكبار والحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى كما في نزهته بين أ ن حكم ر و ا ي ة الموضوع بقوله واتفقوا على تحريم ر و ا ي ة الموضوع إ ل ا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه يرى ه كذب ذ او أتى أ بيرى في مقدمة مسلم بيرى أو يرى أ ن ه كذب فهو أ ح د الكذابين فهو أ ح د الكذابين فلذلك وجب على من ي ق ر أ ا ل ح د ي ث وهذا في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة يتوجب عليه إ ذ ا حدث بحديث ضعيف أ ن يبين ضعفه أن يبين ض ع فما ه ف بالك بالموضوع الذي هو أ ش ر ا ل أ ن و ا ع والذي هو اختلاق وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ربما الضعيف يكون بسبب ج ه ا ل ة راون يعرف من طريق آ خ ر أ و لسوء حفظ يجبر ب ر و ا ي ة أ خ ر ى أ م ا الموضوع فهو باتفاق أ ه ل العلم مردود ولا يتقوى مطلقا ولو جمعت له م ئ ة طريق فهو مردود لذلك بين الحافظ رحمه الله أ ن ه لا يقبل واتفق على تحريم رواياته إ ل ا إ ذ ا كان مقرونا وهذا كان السلف رضوان الله عليهم يبينون هذه ا ل أ ح ا د ي ث مع بيان درجاتها ولذلك كانوا يكتبون الصحيح ويكتبون الضعيف كالإمام يحيى بن معين كان للأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة حتى البخاري رحمه الله معين رحمه يحيى صحف حتى بن عنده قال فيما روي عنه أ ح ف ظ ث ل ا ث م ا ئ ة أ ل ف حديث م ا ئ ة أ ل ف حديث صحيح ومائتي أ ل ف حديث ضعيف فما الداعي من حفظ, الد... من حفظ هذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة الداعي هو م ع ر ف ة هذه ا ل أ ح ا د ي ث ورد من تكلم بها وبيان حقيقتها وهذا هو ا ل أ ص ل أ م ا الذي يتكلم بالحديث بدون م ع ر ف ة صحته من ضعفه فهذا خ ط أ وغلط لا بد أ ن يتفقه ويعرف الصحيح من الضعيف ثم يحدث به ثم يحدث به نعم به هناك بعض أ ه ل العلم تكلموا أ ن هناك كتب فيها موضوعات منها كتب التفسير ولا يستطيع أ ح د أ ن يخرج هذه الموضوعات إ ل ا بالمناقيش تحتاج إ ل ى جهابذه وهذه التفاسير س ي ر م ن ه ت ف الثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي واسماعيل حقي صاحب روح البيان وهو أكثرهم وهناك و و أكثرهم ه أ ي ض ا المؤرخين والفقهاء و ا ل أ ذ ب ا ء وغيرهم أ و ر د و ا هذه ا ل أ ح ا د ي ث أو أوردوا الموضوعات في مصنفاتهم فيجب الحذر من ذلك ويجب النظر قبل نشر الأحاريث و ا ل ت أ ك د من صحتها من ضعفها نعم طيب هل في صوت ان شاء الله طيب الحمد لله. طيب. النوع الثاني من أ ن و ا ع ا ل أ ح ا د ي ث التي ذكرها الحافظ رحمه الله بعد بيانه ل ط ر ف الطعن وهو يذكرها بالترتيب هو كما قال والثاني ا ا المتروك ل ث ن ي المتروك وهنا الثاني المراد به نرجع إ ل ى كلامه في الطعن في الراوي في قوله أ و تهمته بذلك أ ي ت ه م ة الراوي بالكذب فمن يتهم بالكذب حديثه متروك والمتروك ي أ ت ي من الترك وفي اصطلاح أ ه ل الحديث هو الحديث الذي في إ س ن ا د ه راو متهم بالكذب وهو نوع يكون مستقلا عن ا ل أ ح ا د ي ث ا ل أ خ ر ى أ و ا ل أ ن و ا ع ا ل أ خ ر ى ولم يذكره قبل الحافظ رحمه الله ابن الصلاح ولا ا ل ن و ر و إ ن م ا يظهر أ ن الحافظ رحمه الله أ ظ ه ر ه بعدهم نعم. ن ع والمتروك نعم. طيب إ ن شاء الله اجيب في آ خ ر ا ل ج ل س ة إ ن شاء الله طيب ا ل ح م د لله وهذا النوع ي أ ت ي في ا ل م ر ت ب ة ا ل ت ا ل ي ة في الضعف بعد الموضوع كما صنفه بعض أ ه ل العلم في الترتيب الحديث الموضوع ويليه المتروك ثم المنكر ثم المعل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب وكلها تندرج تحت ا ل أ ح ا د ي ث المعله ة وقلنا يطلق الحديث ل أن ي ع حديث معل وليس حديث、معلل. فالأصح في اللغة وعند أهل الحديث حديث معل وليس حديث وعند وليس في وليس معل معلل معل اللغة أهل معلل لذلك درجها الحافظ رحمه الله من ا ل أ ش د إ ل ى ا ل أ خ ف ف ب د أ بالموضوع ثم ب د أ أ و ثنى بالمتروك تكلم في ا ل ن ز ه ة وقال والثاني المتروك وهو من أ ق س ا م المردود وهو ما يكون بسبب ت ه م ة الراوي بالكذب إ ذ ا اتهم الراوي بالكذب ولم يكن كذاب ترك حديثه ترك حديثهم وقد تكلمت عن هذا ب ا س ت ف ا ض ة في الكلام حول ا ل ت ه م ة بالكذب وقلت أ ن ا ل إ م ا م مالك بن أ ن س رحمه الله تبارك وتعالى بين يؤخذوا أنه لا بحديث الذي يتهم بالكذب ولو كان لا تتهمه بالكذب على رسول الله وكان يكذب في حديث النفي ث أثر كما كما ذكر ذلك الرامة هرمزي عنه المحدث الفاصل قال لا العلم لا صاحب ذلك ممن من يؤخذ ويؤخذ يؤخذ عن أربعة ممن سوى ذلك لا من صاحب هوى ولكن يجب ان يكون ه و ا ك اشخاص يجب ان يكون ه ن ا اشخاص ي ج ل ان يكون هناك اشخاص ي ث ا ل ن ا س و إ ن ك ن ت ل ا تتهمه أ ن ي ك ذ ب على رسول ا ل ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم و ه ن ا ا ل ش ا ه د و ل ان م رجل ل ه فضل و ص ل ا ح و ع ب ا د ة إ ذ ا ك ا ن خ ا ص يجب ا ي ع ر ف ما يحدث م ا ي ح د ث ب ه ف ا ل ش ا ه د ج ب ا ه ن ا ولا من رجل يكذب في أ ح ا د ي ث الناس و إ ن كنت لا تتهمه أ ن يكذب على رسول الله فمجرد أ ن ه اتهم ل بهذه التهمه وهي الكذب الرجال أو كحديث ت التي تبين ب الفاظ ا ل ج ر و ا ل ت ع ل ك ح د ي مثلا حديث ابن ماجه ا ب ن م ابن ج علي ا عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إ ذ ا زالت الشمس قدر ما إ ذ ا فرغ من رميه من رميه ص ل به فقالوا ب أ ن هذا الحديث متروك ل أ ن في ه هذا الحديث راون اسمه إ ب ر ا ه ي م بن عثمان العبسي وهو متروك كما بين بذلك الحافظ في التقريب ا ل تقريب التهذيب فبمجرد أ ن ه متهم بالكذب أ و قيل فيه انه متروك لأنه يتهم بهذه التهمة فهو يترك حديثه يترك ي ح د ثم ه ث بين أ م ر آ خ ر أ و نوع آ خ ر وهو المنكر الحديثه المنكر المنكر وقال والثالث المنكر على ر أ ي وكذا الرابع والخامس وكذا الرابع والخامس وكلما ا ا والخامس هنا ل ر ب ع ن أ ت ي ب م ر ح ل ة أ و ن أ ت ي بمصطلح نعود إ ل ى قوله في طرغ الطعن في الراوي أو ا ل أ م و ر التي طعنت في الراوي فهنا بعد أ ن ذكر ا ل ت ه م ة بالكذب أ ن حديث هذا الراوي يكون متروك ذكر بعد ذلك أ و فحش غلطه والفحش أ و ز ي ا د ة الغلط الذي مثلا يحفظ مئة حديث مئة فأخطأ في تسعين حديث و أ ص ا ب في ع ش ر ة فهذا غلطه زائد أو فاحش الغلط فهنا يقولون فيه أ ن ه منكر الحديث لا يعرف ما يحدث به و إ ن كان عنده بعض ا ل أ ح ا د ي ث مقبوله ة أو شيء من ذلك والحافظ رحمه الله قال من لا يشترط في المنكر قيد ا ل م خ ا ل ف ة المنكر ذكر ه بقوله من لا يشترط في المنكر قيد المخالفه و هذا النوع من أ ن و ا ع ا ل ا ح د ي ث ا ل ض ع ي ف ة يراد بها أ ي ض ا عند أ ه ل العلم ما رواه الضعيف مخالفا فيه الثقه ة ما ا ر و الضعيف مخالفا فيه الثقة فيه وهذه ا ل أ م و ر التي يقاس بها حفظ الراوي مع حفظ الثقات أ و م ق ا ر ن ة أ و عرض أ ح ا د ي ث الراوي على الثقات أ و على أ ح ا د ي ث الثقات لها طرق ك ث ي ر ة الشاهد ان هذا النوع وهو فحش الغلط يؤدي بالراوي إ ل ى ترك حديثه بسبب هذا الفحش بسبب بسبب هذا الفحش وكذا الرابع والخامس وهما ك ث ر ة ا ل غ ف ل ة والفسق يسمى ايضا منكرا ف أ ل ح ق الرابع والخامس بالثالث الذي هو فحش الغلط و ا ل غ ف ل ة والفسق يسمى راويهما منكر ا ل ح ر ي ث ويسمى الذي يرويه منكرا ف إ ذ ا أ ط ل ق لفظ راو منكر الحديث فحديثه مردود فحديثه د م ر وكان د و البخاري رحمه الله عندما يطلق على أحد الرواه منكر الحديث فلا يأخذون منه مطلقاً ويعرف عنه منكر يأخذون منه بأن أحد الحديث مطلقا الإمام الرواه فلا البخاري يطلق بذلك وهو معتدل في الجرح والتعديل قد قال فيه منكر فلا يعتد برواياته <تصفيق> يبقى عندنا الوهن ع م طيب لان الكلام سيكون على الحديث ا ل م ع ل ويحتاج الى و ق ت فأرجعه إن ش ا ء ا ل ل تعالى في المرات القادمة ه حتى نستفيد في ن س ت ف في ف ي د الكلام حوله إن شاء الله حوله وجل إن عز ب ر ك ا ل ل ه فيكم الى ك ت ف ي بهذا أ ص ا التوفيق والفلاح لي ولكم وبالنسبة إ الحديث الضعيف هل يمكن أ ن يستدل به في فضائل ا ل أ ع م ا ل أ م لا قد يعني بحثت في هذا ا ل أ م ر وقمت بعمل بحث صغير فيه وتبين لي أ ن ه لا يجوز العمل ب ا ل ح د ي ث ا ل ض ع ي ف مطلقا لا في ف ض ا ء ا ل أ ع م ا ل ولا في غيره من ا ل أ م و ر وذلك ومن أولا أن هذا القول هذا لأدلة الأصل بهل الحديث الضعيف يقبل كثيرة أن أن أم يرد نبين خرج له ث ل ا ث ة أ ق و ا ل منهم من يقول بقبول الضعيف مطلقا في ف ض ا ء ا ل أ ع م ا ل ومنهم غ ي ر ه ا و من يرده مطلقا ومنهم ن يقبله في ف ض ا ء ا ل أ ع م الاعمال بشروط ث ل ث ة كما ف ل النووي ل ا و إ م ا ش ف ع ي ق بشروط ل على ل ه هذه وقد رددوا ا ل ث ل ا ث ة لما فيها من تصريح بعكس ما قد بينوه في هذه الشروط يعني مثلا هذه الشروط منها أ ن يكون الضعف غير شديد و أ ن يكون له أ ص ل مستند إ ل ي ه فلو هناك أ ص ل يستند إ ل ي ه هذا الضعيف فنحن ن أ خ ذ ب ا ل أ ص ل أ و ل ى من ان نتمسك بضعيف وعنده أ ص ل فيرد الضعيف بذلك و أ ي ض ا هناك شرط الا يعتقد عند ثبوته أ و عند التحدث به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن ما دام الحديث أو ما دام هذا نأخذ فهذا نعتقد أنه لم يثبت عن النبي فكيف نأخذ به والدين مبني ما دام ما دام لم الحديث الضعيف الدليل فهذا شرط يرد على يثبت فكيف أو به نفسه شرط و ب اما ل إلى الذين قبلوه ن س ب ة ط ل ق ف ر د القول ي كثيرة لأن الحديث الضعيف م أهل بأذلة العلم لأن أحد الراجح إن الإمام والنمعين شاء الله تعالى وهو قول هائمة الحديث في عصرهم الإمام أحمد والبخاري قول وهو عصرهم أحمد في وغيرهم من أ ه ل الحديث و ا ل أ ث ر أنه ل يرد انه يرد أ يرد مطلقا أنه يرد م ط لان ق ل أ في الصحيح ما يكفينا ونحن لو أ خ ذ ن ا بالصحيح وطبقناه العمر الآن يصل إلى منتهى ونحن يعني ما أ ن ه ي ن ا هذا الصحيح يعني ربما يموت الشخص ولم يطالع كل الصحيح فبما أ ن أ ه ل العلم الكبار أ خ ذ و ا بهذا ا ل ر أ ي فهو راجح أ ي ر و ي ع ن ي إن كان الكلام غير مرتب ولكن يعني تعالى إن شاء الله تعالى الكلام في هذا يكون ب ا د ل ة واتباع السلف الصالح الله عليهم في ذلك ولله الحمد لله عندنا البخاري ومسلم والسنن ا ل أ ر ب ع ه و إ ن كان فيها من الضعيف ولكن عرف ما فيه من الضعيف مع ضعفه ويحذر فيه ما من بيان يحدث به أو و أ ي ض الفرق ا بين الضعيف والصحيح ما يعلمه إ ل ا طلاب العلم والمشايخ الكبار والعلل تكون خ ف ي ة فلا بد من أ خ ذ الصحيح ولا يقتصر الصحيح على الصحيحين و إ ن م ا هناك صحيح في غير الصحيحين هناك صحيح ابن حبان وصحيح ابن خ ز ي م ة فيهما صحيح والسنن فيهما صحيح ومسند أ ح م د فيهما صح فيه صحيح فكفانا بهذه ا ل أ م و ر أ و هذه الصحاح للعمل بها ف إ ن أ ن ه ي ن ا ه ا م ن ظ ر و أ ن ا ما اعتقد أ ن ن ا ننهي هذه ا ل أ ح ا د ي ث ولو طال العمر نعم بارك الله فيكم حياكم الله أ خ ي الحبيب نعم و ي ا ك م نفع الله بكم و أ ي ض ا هذه ا ل ش ب ه ة التي ترد على أ ه ل ا ل س ن ة ب أ ن ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ق ل ي ل ة فقط آه أو ل أ ن ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله قال أ ح ف ظ و ا ثلاثمائه الف حديث مائه حديث صحيحه ومائتي حديث ض ع ي ف ة ي ظ ن ولكن ن أن هذه ا أ ح ا المئة د ي في ث مقصورة فقط و هذه ل الحافظ ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله قال أ د خ ل ت في ك ت ا ب هذا ا ل صحيح و ت ر ك ت من ا ل ص ح ا ح م خ ا ف ة ا ل إ ط الصحيح ة وقد أقر أحاديث ة في سؤالات الصحيح ت و ا ت ل م ي ذ ا ل ب خ ا ر ي وله سؤالات معاه عندما كان ي س أ ل ه عن ا ل أ ح ا د ي ث كان يقرها ويقول له صحيحا ولم يذكرها البخاري وذكرت في غيره وهناك أ ح ا د ي ث ذكرها البخاري أو أو وليست القول ولا صححها هذا فيه له البخاري السنة يقال للترمذي فليس لا بشيء عبرة في و ا ل ش ا ا ه د في ذلك ل و ع ب ر ة في ذلك ب ا ل إ س ن ا د ولله الحمد من ا ل إ س ن ا د قائم إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة وهذا الذي يبين أ ن هل هناك صحيح البخاري أ م لا هل هناك سنن أ م لا فهناك و ا ل آ ن من يسند هذه الكتب ب أ س ا ن ي د ص ح ي ح ة ث ا ب ت ة و أ ه ل العلم ا ل ج ه ا ب ذ ة يبينون الصحيح من الضعيف وهذا يجعل من ا ل أ م ر له حظا وافرا من القبول بعكس الذين يقولون ب أ ن عرف الصحيح من الضعيف فلا ح ا ج ة لنا بعلم الحديث وكما بينت من أ س ب ا ب الوضع في الحديث بعض الذين يتعصبون إ ل ى المذاهب ونحن نعلم ما كان عليه أ ه ل المذاهب في عصور الركود وعصور التعصب الذميم مما كانوا يردون س ن ن ص ح ي ح ة لا م اعرف أ الله لا ما عندي علم بهذا اللهم استعان ن س أ ل الله أ ن يهدينا جميعا إ ن شاء الله تعالى و أ ن يثبتنا على الحق و أ ن ن ر ز ق ن ا و إ ي ا ك م العلم الصالح العلم النافع والعمل الصالح والله من وراء القصد الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم حسن استماعكم و إ ن ص ا ت ك م وتقبل منكم صالح الله منا ك م ص ل الأعمال ح ومنكم ا ل ح د لله ل ل رب ا ا ع م ي س ب ح ا ن ا ل ل ه صالح ل ى ل وسلم وبارك على ه وبرك م نبينا م وسلم د وعلى وصحبه آله الاعمال س ل م ل ي ك ورحمة ل ه وبركاته